لقد أأَرْسَلنا رسلنا بالبينات وَأَن معهم مَعهُم لقدََ أسَن سُناابِي بَيّناتِ وَأَن زَلنَا وَأَن زَن نَعَُ فتَادَ وَلذَانَ لَكمَ ناسُ بك وَأَن زَلنَ الحَديدَ فيِيهِ بَسُ شَبيدُ وَمَ نافعلِ في وَلعلم وَن زَرن الحبيدَ يعوذ ابيك فليعلم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينكره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ان الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ, مهتد فمنهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفنا بعيسى ابن مريم واتينا ثم قفنا على وقفتينا بعيشا لم مرينا وآتيناه وآتيناه الإنجيل فِي في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تَدَعَهُ رَفَةَ وَرَحْنَ وَرحبانَةَنِبتَدَعُهَا مَ تَتَبْنَاهَا عَلَهِم إِللا وَرَبََّنِبتَدَعَهَاَا كَتَبنهَا إِلَّا ذِكْرِ آلِهَتِكُمْ إِلَّا ذِكْرُ وَاحِدٍ لَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا إِلَّا ذِكْرُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أجرهم آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقون وكثير منهم فاتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفليم يا ايتها الذين امنوا تقوا الله واتوبوا الى رسوله يؤتكم كفليم من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم إِذْ كُنْتَ لَنَا بِالرَّحْمَتِهِ وَيَدْعُ النُّورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْشِكُم وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ أَلَّا يَحْدَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فضل الله وأن الفضل بيد الله لألا يعلم أهل الكتاب ألا يكذرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله إِذْ مَن يَشَاءُ وَأَنَّ الْخَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُيسَى يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ ذُو